113. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 114. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير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 بالسعير لا تعرفون بذل بانفسكم لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَاسْرِ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليهنشور امنت من في السماء ان يخسف بكم الارض ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنت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 تَسِيءُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِتَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ نَهْلَكَ كَرِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ